انا بحب انا بحب الكتب كثير كثير في سبيل الله Fi sabili Allahı taqltum ila al-ard, arzitü bil-hayat, arzitü bil-hayat, فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا قدس يا منارة الشرائع يا طفلة جميلة محروقة الأصابع حزينة عيناك يا مدينة البتول يا واحة ضليلة مر بها الرسول حزينة حجارة الشوارع حزينة مآذن الجوامع يا قدس يا مدينة الأحزام يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان من يوقف العدوان من ينقذ الإنسان يا قدس يا مدينتي يا قدس يا حبيبتي غدا غدا سيزهر الليمون وتفرح السنابل الخضراء والغصون وتضحك العيون وترجع الحمائم المهاجرة إلى السقوف الطاهرة ويرجع الأطفال يلعبون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 من المسك من, من, من الإذخر كأن برهجها الازهر كأن بعرفه الألماس قوي قلبه حساس من المسك من الإذخر كأن برهجها الأزهور كأن بعرفه الألماس قوي قلبه حساس